بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ, فاعبد الله مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ألا لله الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا. ما نعبدهم, إلا ليقربونا إلى الله زلفا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَافِرٌ كَفَارٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَافِرٌ لو أراد الله أن يتخذ ولداً لصطفا مما يخلق ما يشاء. لو أراد الله أن يتخذ ولداً لصطفا مما يخلق ما يشاء. سبحانه والله الواحد القهار. سبحانه والله الواحد القهار. فلقد السموات والأرض بالحق. خلق السموات والأرض بالحق. يكؤر الليل على النهار ويكؤر النهار على الليل. يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل. وسخّر الشمس والقمر كلّي يجري لأجل مسمّى. وسخّر الشمس والقمر كلّي يجري لأجل مسمّى. الله والعزيز الغفور. الله والعزيز الغفور. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. وأنزل لكم من الأعام ثمانية أزواج. وانزل لكم من الأعام ثمانية أزواج. يخلقكم في بطون أم هاتكم خلق من بعد خلق في غلما ثلاث. يخلقكم في بطولكم مهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلك والله ربكم له الملك. ذلك والله عبكم له الملك. لا إله إلا هو فأنتم الصارعون. لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثم إلى ربكم مرجعكم فيُنَبِّئُكم بما كنتم تعملون ثم إلى ربكم مرجعكم فيُنَبِّئُكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربّه منيبا إليه، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربّه منيبا إليه. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وجعل لله أن دَل يُضِل عن سبيله. وجعل لله أندادا ليطلع عن سبيله. قلت متعب بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قلت متعب بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.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 ساجدوا وقائمي يحدو الآخرة ويرجو رحمة رب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أول الألباب إنما يتذكر أول الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة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 قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لله أعبد مخلص له ديني قل لله أعبد مخلص له ديني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 قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظل من النار ومن تحتهم ظل. لهم من فوقهم ظل من النار ومن تحتهم ظل. ذلك يخوف الله به عباده. ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون يا عبادي فاتقون والذين جتنبوا الطاعوت أي يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى والذين جتنبوا الطاعوت أي يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد, فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله أولئك الذين هداهم الله وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْذِرُ مَنْ فِي النَّارِ أفَمَنْحَقَ عَلَيْكَ لَمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ مِنْ خِلْدٍ فِنَاكَ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَةٌ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَةٌ غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعده الله لا يخلف الله الميعاد. وعده الله لا يخلف الله الميعاد. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ما أنفسلكه؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ما أنفسلكه؟ فسلكه ينابيع في الأرض. فسلكه ينابيع في الأرض. ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه. ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه. ثم يهيج فتراه مصفرا. ثم يهيج فتراه مصفرا. ثم يجعله حطاما. ثم ما يجعلوا خطاما إن في ذلك لذكرا لوللالب ان في ذلك لذكرا لوللالب افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور يربه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 هؤلاء في ظلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. مثاني يتقشى منه جلود الذين يخشون ربهم. بثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذالكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. فذا قوم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر. ولعذاب الآخرة أكبر. لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كلمة لعلهم يتذكرون. ولقد لعلهم يتذكرون strength and strength in your approach you should be best inspired strength and strength strength and strength strength and strength Allah mel variety seperti anda berjira في fulhu vat**** HIJ Bandang Qat mari ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا هل يستويان مثلا الحمد لله الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون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 ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه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 والذي جاء بالصدق وصدق به أولئكهم المتقون.والذي جاء أولئك هم المتقون. Lahum ma yashaun عند Rabbihim. Lahum ma yashaun عند Rabbihim. Zalik jaza al muhsinin. Zalik jaza al الله عنهم أسوأ الذي ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِنَ عَبَدَهُ وَيُخَوِّفُونَ كَبِيلَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِنْتِقَامٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِنْتِقَامٍ ولئن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ الله قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضر او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون فسوف تعلمون ميأتيه عذاب يخزيه ويحل وعليه عذاب مقيم من يأتيه عذاب يغزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق إِنَّا أَنزَلنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ يَضِلُّ عَلَيْهَا فَمَنِ فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وما أنت عليهم بوكيل. وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله يتوفى الأنفس حين موتها. والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت والتي لم تمت في منامها فيومس التي قضى عليها الموت ويرسل الآخرين إلى أجل مسمى ويرسل الآخرون أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أَمُتَّخِذُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ أَمُتَّخِذُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَمْ يَكُنُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قل أولئكَ لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل الله الشفاعة جميعا قل الله الشفاعة جميعا لهم ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وهذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وَإِذَا ذُكِّرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِلَ اللَّهُمَّ فاطر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عالم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أنت تاحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ان تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثلهم معه لافتدوا ومثله معه لافتدوا به ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.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 وبدالهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فاذا مس الانسان ضر دعانا فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.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 فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها أولئك سيصيبهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها أولئك سيصيبهم سيئات ما كسبوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْذِرُ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ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 قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. إنه هو الغفور الرحيم. إنه هو الغفور الرحيم.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 وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ عِلَيْكُم مِن رَب بِكُم مِن قَبْلَ أَيَاتِكُم مِن قَبْلَ أَيَاتِكُم الْعَذَابُ بَغْتَهُ وَأَن لَا تَشْعُورُونَ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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ يُجْذَمُونَ مُسْوَدًّا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ويُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون اعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ قُلْ أَفَغَيْرِ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ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 لا ان اشرافت ليحبطن عملك ولا تكونا من الخاسرين بل الله فاعبدوا وكونوا من الشاكرين بل الله فاعبدوا وكونوا من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه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 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم قيام ينظرون ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجع بن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 وجئ بين بين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلو بما يفعلون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرأ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرأ حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول منكم؟ وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول منكم؟ ألم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم؟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 يَتُنُون عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى قَالُوا بَلَى وَلَكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبؤ من الجنة حيث نشاء وأورثنا الأرض نتبؤ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعمة أجل العاملين. وترى الملائكة تحافين من حول العرش. وترى الملائكة تحافين من حول العرش. يسفحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين